با اهلا وسهلا شاش مرحبا تروشي ميشتي مرحبا تروشي ميشتي دوفران لما مخرك لا يوصل بيان تروشي ميشتي يوصل بيان تروشي ميشتي با ش مرحبات روشی میشتی مرحبات روشی میشتی ده غفران لمن خركنا يوزرديات روشی میشتی او دا غفرا لمن خوارك لأيو زلبي عطا روجي ماشتي او زلبي عطا روجي ماشتي تا دا بخششتا فيتاو سلامات ماشتا يه يلان دارا الله من خوارك لا يوزن بعد أروجي معشتي يوزن بعد أروجي معشتي الله استعيالي بقرآنك مباركي معشتي هم بحديث د پاکستان خمسه ناشتي او سم بنا تاروش او بنا تاروش نه خوان تو سوابو ټکرېښتا د روښې مې او ګټا د روښې مې ښتې په اهله او مرحبا تا روښې مرحبا تا روښې مې لمن خو ښتي هم سن بیا د ورځې مې ښتي شافر حسن تزرمینه ته ته دی شافر حسن درمان دعا دعا ترجم يشت او دعا ترجم يشت فأهلا وسهلا مرحبا ترجم يشت مرحبا ترجم يشت دغفران لمن خواه اخنا يوزن داتا روشنه است یوزن داتا روشنه است با اهله دیا تاسو نه شته